سَلَبَنِي إسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِنْ آيَاتِ بَيْنَهُمْ سَلَبَنِي سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينه سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينه إلى كم آتيناه من آية بينه سلبني إسرائيل كم آتيناه من آية بينه سلبني إسرائيل كم آتيناه من آية بينة سَلَبَنِي إسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِنْ آيَةٍ بَيْنَهُمْ كَمْ آتَيْنَاهُم مِنْ آيَةٍ بَيْنَهُمْ سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آَتَيْنَاهُمْ مِنْ أَيَةٍ بَيِّنَةٍ سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ أَيَةٍ بَيِّنَةٍ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 سَلَبَنِي إسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِنْ آيَةٍ بَيْنَهُمْ كَمْ آتَيْنَاهُم مِنْ آيَةٍ بَيْنَهُمْ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 وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ومن <تسجيل> <تسجيل> <تسجيل> <مين> يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ <تسجيل> ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب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 وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ بِبَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ بِبَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب سَلْبَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ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 ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ بِبَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ سَلَبَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ أَتَيْنَاهُم مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ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 زُوِينَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ من الَّذِينَ آمنوا لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا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 والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب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 124. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب 125. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب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 10. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب سَلْ بَنِي إسرائيل كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 Kan ası ummete uyapıda, fəbath Allah Nabi'ne mübşirin ve müzdirin كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمْ كان الناس أمم تأو واحدة، فبعث الله نبيين مبشرين ومؤذرين، وآذل معهم. كان الناس أمم تأو واحدة، فبعث الله نبيين مبشرين ومؤذرين، وآذل معهم.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 كان الناس أمم تأو واحدة فبعث الله نبيين مبشرين ومؤذرين وآذل معهم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 كان nasu ummeten vahidatan fab'atha Allahun nabiyina mubashirin wa mundirin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 Kanânas ummete waḥidet, f bğth Allāh nbiyin mubashirin ve muzhirin ve azal mghum. Kanânas نبيين مبشرين ومؤذرين وأنزل معهم كان الناس أمم واحدة فبعث الله نبيين مبشرين ومؤذرين وأنزل معهم. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلافوا فيه. فيما اختلفوا فيه.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 وَأَنْزَلَ مَعْهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا خَتَلَفُوا فِي فِيهِ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 وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلافوا فيه وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلافوا فيه وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس الناس في ما فيه، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في ما اختلافوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتواه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ بعد بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ بعد بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وما اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ بَعْدِمَا بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ بَعْدِ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ بعد بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَا أَخْتَلَفَ فَإِنِّهِ إلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُم بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيْنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَا بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ومختلف فيه إلا الذين أُوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. ومختلف فيه إلا الذين أُوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. ومختلف فيه إلا الذين أوتواه من بعد ما جاءتهم البينة بغي بينهم، فهذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فهذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه.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 فهذا اللَّهُ الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فهذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ والله يهدي من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 وَاللَّهُ يَهْدِي من يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مستقيم.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 وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ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 كان الناس أمته واحدة، فبعث الله نبيين مبشرين ومؤذرين، وانزل معهم، وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه.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 والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم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 أَمْ حسبتم ان تدخلوا الجنه ولم ما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولم ما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم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 أَمْ حسبتم ان تدخل الجنه ولم ما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم ام حسبتم ان تدخل الجنه ولم ما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم ما يأتكم مثل الذين خلو من قبلكم أم حاسبتم أن تدخلوا الجنة ولم ما مثل الذين خلو من قبلكم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 مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله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 وَهُزِّلْ زِلْزِلُ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله مستهم البأساء والضراء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 أَلَا إِنَّ نَصْرَ أَلَا إِنَّ نصر اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نصر اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نصر اللَّهِ قريب. أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب. ام حاسبتم ان تدخلوا الجنه ولم ما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم الباء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم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 أَمْ حاسبتم ان تدخل الجنه ولم ما ياتيكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أم حسبتم أن تدخل الجنة ولم ما يأتكم مثل الذين خلوا مِن من قبلكم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 قل ما أَفَقَتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينِ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُفْقُونَ قُلْ مَا أَفَقَتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينِ Yeselon k, mada yufquun. Qul maa am. Fakatum min khairi. Fıllıllıwalideyn ve alaqarbiin. Yeselon k, Qul فقَتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينِ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُفْقُونَ قُلْ مَا أَفْقَتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينِ Yeselon k, mada yufquun. Qul maa enfatum min khairin. Falıl walideyn ve alaqarbiin. Fakatın مِنْ khairi, falıl walideyn ve alaqarbin, yasalonak mada yufquun. Qul maa fakatın min khairi, <Gente laughs> falıl <followed>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 فَقَتُّ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ Yasalun kemada yunfinquon Qul ma anfaqtum min khayr Falilwalidain wal aqrabin Yasalun kemada yunfinquon Qul فَأَقَتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ Yeselon k, mada yufquul. Qul maa enfak tum min khirin. Falıl walidain ve alaqarbin. Yeselon فَقَتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَلِْوالِدَيْنِ وَالْأَقرَبينَ فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل. فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل. فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل.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 fıllıl waladeyn ve alaqarbin ve yetama ve masakin ve bin sabil fıllıl waladeyn تَفْعَلُوا alaqarbin ve yetama ve بِهِ ve فإن الله به عليم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 وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين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 Fakatımın xirin, falıl walideyn ve alqarabin, falıl walideyn ve alqarabin ve yetama ve مِنْ ve benis sabil, بِهِ ma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 وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ يَسْأَلُونَكَ ماذا قل مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ بقة من خير فلالوالدين والأقربين فلالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل وما تفعلون من خير فإن الله به عليم كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كره لكم تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ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 كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى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 كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كره لكم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 وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُؤَخِّرُونَ Bak <tum> مِنْ iyiliği, falı iki babaya ve akrabaya, falı iki babaya ve akrabaya ve yitama ve masakine ve bin كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ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 وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلافوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتواه بعد ما جاءتهم البينات بغير بينهم. 119. اللَّهُ الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم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 تكره شيئا وهو خير لكم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة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 أَمْ حاسبتم ان تدخل الجنه ولم ما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله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 تكره شيئا وهو خير لكم 110. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة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 فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى تكره شيئا وهو خير لكم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة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 وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلف فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم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 Allah yarızık mey yaaşa bıvir hesab. Kan alnas ummete waħidet. Tabath Allah nabiin mubashirin wa muzhirin wa anzal ما بين الناس في ما فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أُوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه.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 قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ به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 وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 تكره شيئا وهو خير لكم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينه.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 فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى تكرهوا شيئا وهو خير لكم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بين.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 تكره شيئا وهو خير لكم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة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 10. شيئا وهو خير لكم 11. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة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 تكرهوا شيئا وهو خير لكم